ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما أتري ما تحيا. من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف ما تحيا؟ فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا. جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا أدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا أقول يا رب بلغني دار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني هذا الدنيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف ما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه فانظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه من تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى ومن في عفوه السلوى على ما كان Yhdessä